طعمي لانه ابسط حاجه ما بقفطوق طبعا ولا بدي بجنيه لكن بتحرم البركه بتحرم شنو انت ما جاي زايد عسى ان ينفعك الله بشي من البركات لكنه ما بده بسم الله تشرب يا طبعا ما بيسهر تقعدوا وما اللي تقاولوا خلاص بيضمرق خلاص زي ما دخلته ويغلي لكعب لما دخلت عشان كده يا جماعه وصيه العلماء يقول لك ان دخلت على عالم احفظ لسانك وان دخلت على صالح فاحفظ ايه لانه لان الصالح لا ينظر الى هيئتك ولكن ينظر الى ايه ايوه صاحب فراش صاحب شنو فراشه عشان كده يا كان الناس إذا دخلوا عليه على علي سكت سيدنا علي زمان لما التابعين يدخلوا عليه الواحد اللي يسال كانت كيفه كلام تقولوا سيدنا علي عارفه يشوفه وكانوا اذا دخلوا على عثمان خشعوا عثمان بن عفان ما ينطق لما نزلنا كم كلمه والباقيات غالبا نزل قالوا انكم محتاجون الى خليفه فعال اكثر من حاجتكم الى خليفه قوي وسروع قالوا ما ننظم من لكن بسوي لكم الشدوه لكن هذا الرجل كان الصحابه والتابعون يخشون كشفه يخشون شنو كشفه. كان خطير جدا اول ما تقول عليه اقول لك اسمع انت سويت كذا وكذا وكذا وكذا انت عملت كذا وكذا وكذا وكذا ليه لانه كان صاحب قران كان صاحب شنو قران عشان كده القصه مشهوره بتاعه الرجل الصحابي اللي جاء في طريقه الى عثمان فاصابته امراه بعيل هناك شاف عمره سمي عقدي قاعد عيا زيها عيا فيها تب كل لما دخل على سيدنا عثمان وقعد حدا سيدنا عمر عيا قال له يقول علي احركم واثار الجنا على عيني وان يا امير المؤمنين اروح بعد رسول الله؟ حدثك انا دبي هناك جبتها ماشي تن قريب بغداد تجيبو شفتها تعرف ثاني كيف يا عبد او بعد رسول الله؟ قال لا, لا, لا وانما هي فراسه المؤمن انما هي فراسه شنو؟ فراسه المؤمن الا تسمع الرسول او لم تسمع رضافنا يقول التقي فراسه المؤمن فانه ينظر بنور الله, الله تقول فراسه المؤمن فانه ينظر بنور, الله, بنور الله. الله انت لما تنظر الصالح لما ينظر فيك ينظر بنور الله عشان كده لا بيظور لهياتك بيظور له جوا وبالمستوى بتاع جوه ده بعملك بالمستوى ده تكون معامله الصالح لك يا جماعه الظلم يخشى على رجل صالح ما يهتم كثير بانه قاعد وين وعاكل شنو يشرب شنو قاعد لا بده شي مهم الرجل الصالح بيقدر تخش له عندك لكن بما عندك انت في البيت والشاي يقول لي ما عندك جاي يقول لي ما عندك, ما عندك عشان كده لا تلومه على, على, على ما عنده على ما عنده على ما عنده يا جماعه تكلي لكن بادب اادب له فانه يعطيك فلوه لاخير نجيتو من داير الحاجات اللي عندك بتجب تعب فيها وبتمشي بتبحي نا قبره حبايب ما عندك اي حاجه الله. فيا يا جماعه المساله بها علم وبتدور بها معرفه وبتدور بها ادب واي حاجه كل شيء اكثر حاجه بتبوظ على الناس الوسوسه الروسوس الداخليه يا حد يدور لناس كيف في يا جماعه عشان ما يمركيد احسن يدخل يؤدب ويمر مؤدب فان راى شيئا لا يستزغ فليسأل من هو دونه من الناس من يليه من الناس اي ما عادش لانه يجد علما لا يعرفه فده يا جماعه, جماعة الشله ف الدرس القادم ان شاء الله نواصف يعني قال الرجل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد خاتم الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه وتابعيهم ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وقفت معكم في الدرس الفائد في مدارج النفس الانسانيه في طريق الرجعه الى الله وتحدثت عن معالم هذه النفس الانسانيه وذكرت ان لها سبعه معالم هي صفات الروح بالانسان واحده ولكن في كل مقام تتصف بصفه ووعدتكم في هذه الجمعه وفي هذا الدرس أن نتحدث عن ما يترتب على مدارج هذه النفس من كمالات حينما تلتزم بأمر الله عز وجل ايها المسلم الكريم الطريق الى الله صعب صعب لانه دعوه الى مخالفه النفس ودعوه الى مخالفه الهوى ودعوه الى تحقيق امر الله فيك وكل هذا مما تكره النفس لاجل هذا كان الطريق شاق وكان الطريق صعب ولصعوبته ومشقته ترتبت عليه هذه الجزاءات السامية الحق تبارك وتعالى بشر الملتزمين بهذا الطريق بان يهديهم سبل السلام وان يرزقهم الجنه ويغفر له اما يرثهم سبل السلام فقد ورد في القران الكريم في قول الله تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لما المحسنين وان الله لما امنوا ايوه كلمه المحسنين خلوا بالكم منها كويس لانه الدين ثلاث درجات اسلام وإيمان وإحسان واهل الطريق اهل الإحسان عشا كده قال وان الله لمع المحسنين الذين اتقنوا الاسلام واتقلوا الايمان فقادهم هذا الاتقان إلى الاحسان واهل الإحسان هم أهل النفس الكاملة النفس الكاملة هذه لا يصل اليها الانسان بالنوم ولا يصل اليها بكثره الاكل ولا يصل اليها بالانشغال عما يلهي عن الله عز وجل ذلك لان طريق الحق واضح ورسول الى الرسول صلى الله عليه وسلم عن علامه سلوك الانسان طريق الله فقال علامه ذلك التجافي عن دار الغور التجافي عن ايه دار الغور الدنيا دي التجافي عنها تجافي معناها البعد عنها التجافي عن دار الغرور والانابه الى دار الخلود انابه معناها رجعه الى دار الخلود يعني الاخره فمن رايته يتجافى عن دار الغرور ويتجه الى دار الخلود فاعلم ان من المحسنين واعلم انه من أهل طريق الحق ولاجل هذا لاجل هذا المعنى مجد في عصر الصحابه كلهم ما بذل مكان كش في الدنيا ابدا ولا في يمكن كش في منصب ولا في يمكن كش في موقع كلهم جنود الله في الدعوه الاسلاميه الزور هنا هنا بكرهانات بعد بكرهادع الزاكن وفي كل اوضاعه جمدي لدعوه الاسلام جاء المبذن وهو رئيس وزراء الفرس بعد ان هزمت دوله الاسلام دوله فارس دوله فارس جاء ده عشان يزور العاصمه عاصمه الدوله التي هزمت فارس وكان يتوقع ان يلقى حاجات عجيبه فجاء ماشيا شهرين راكب الدبه بتاعته 60 يوم عشان يوصل الى المدينه اول ما شارف المدينة وجد واحد من ناس المدينه قال وما انا اول مره اجي المدينه دي ودائره قابل نفرين مهم جدا مينو قالوا دائره قابل عمر بن الخطاب الدوله وداير جابل سعد ابن ابي وقاص القائد الذي هزم الاكاسره وهزم الفرس اللي لدين انا داير اشوفه ودايك ما بعرف انا اول مره اجي المدينه قال بسمح رح تاجر دايد عربي زي ودمشقي وهو دايم بيثبت على الفروسه رئيس رئيس الوزراء الفارس جاء من طلع على الحره الحره الوبره الحره الوبره بالحره الغربيه جاء من حره واقه من حره الشرقيه جاء في الحره اللي هي اللا شرقيه ف لما فوق الفارسي راى المدينه شاف بيوت زي بيوت الحكومه لين خرطه واحده ما حاجه اسمها ثاني ولادع عزمه ما بعني شنو؟ جد ساي باء ادخل قبل ما يسمح يا هذه المدينه لا دي العاصمه ده دي العاصمه طيب اين قصر عمر القصر بتاع عمر قال له ستراوح لما ندخل قال له طيب خلاص كده عمر دخل دي القصر سعد وقال سعد بن ابي وقاص نصر وقال لك كل رجليه. ادخل فدخل ماشي في ازقه بيوت الشبهه طبعا يا زمان البيوت ما فيها حيطان البيوت زمان ما فيها جنوب ولا ابواب ذاته في تلتل البيت ذاته زي حصابون مخطط وبعدين ما فيه شبابب ولا اي شيء مرات اللي فيه شوالات مرات اللي فيه في شويه حطب مر... وابو ذو مكان سرايف ليل عشوائي السكن جينو <تصفيق> بس عشوائي بالظبط فالراجل ده جاي ماشي في العشوائي ده ماشي فيه زجاج في وزجاج في تعرف سروبه ويتعجب وقال له انا ما شايف لا بناء متميز اين قصر عمر قال لك تبش علي الرجل نو للمسجد الرجل نو الديوان حيث قصر عمر فعلا ما عنده ايده في الطريق للمسجد النبوي يجور شدر ماكنا يجور راجد بتخيلو بيتو. بيتوك متتجر بالازار بغداد والرداب بتاعه جاد وكدي وخاتينه في حجر هناك النوم التام انا يا جماعه دا بالضبط زي لما احنا هسه نجي ماشيين على الخرطوم كده في الحدائق كان في عاده القصر هناك ولا هنا في قبل الخرطوم مر اثنين في شجر كده كبار السؤال عند النهايه بتاعه اثنين اللي قبلها بهي في نباتات كبار جدا بتنجف يدها بالمازم اللي يدعيه هنا يميك دي احنا مسنون الشماجه غير شنو <تصفيق> اها بيجي بدايه واحد زي شماجك ومتراتريت بس العربيه وقف قال له ها ليه قعدك قال لازم نوقف ليه عشان اشيل لعمير المؤمنين والله قال لي هذا امير المؤمنين ها تا امير المؤمنين قالوا ليك اتهزأ بيك وانت بتلعب عليا وبتضحك علي ده والله ما هزاتك هذا ابير يمين العرق الراجل ده المتقال الحجر ده وناجد يفد من الشجره ده ده عمر قال له ايوه عمر ماشي في اسنان بنيون ودعوه يتغلب ويسيب مع عمر الصحه صح صندر طب في حجر ده جنبه وطارت نفس ها ما لا ومن هذا وكيف دخل قوالد دار اسلام وسلطاته ايوه دهني كيف ودخل كيف وين الباسبور والازاي بالبلوح حاجات كثيره اسئله كثيره في ساعه فاخبره وعجب جدا بعدين هزه هذا المنور فغا يبكي فقال ابن الخطاب لقد اقمت دوله عماد العدل فحرسك العدل غَمَت دَوْلَةٌ عِمَادُهَا إيه فحَرَسَ الْعَدْلُ فَرِمتي وَأَقَامَ كِسْرَى دَوْلَةٌ عِمَادُهَا الظُّلْم فَلَمْ تَحُلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ لَقْمَةِ النَّاسِ الْقِدْر والبذور والمبالغ لا لم تضح البينه وبين الناس لقد عدلت فانت منو فانت يا عمر عدلت في ايه يا عمر هز هذا الأمر الموبذال فاعلن اسلامه من غير حرب ومن غير قال دين هذا رئيس دولته بهذه الطريقه في عاصمته ندير حق ده يا جماعه دليل على أن الحق ليس في يد هذا النائب وانما فوقه نعم. الحق ليس في جنو بيد هو فوقه عشان كده اعطى الناس حقوقهم فعدل فنام ما فيشون شغالوا وما فيش عنده مظلمه عنده وما فيش يجي علام منه هو ليش قال له طيب اروح وريني بالناس ده خلاص ده شفناه اروح وريني سعد بن وقاص القائد العسكري عشان اشوف الحصن جنوب وده هنا والدول بيت سعد ووجد سعدا وسلم علي فادخله سعد بيتا واحدا مقسوم بستاره بقعده الستاره مرته ويغير الستاره هو. بس فاجلسوا بعدين الراجل الضيف قاعد يعي مالي لاي حد بدا يعي بجدي له درجه معلم بعدين تخش مرضه معلقه يعني وجد اله حرب ووجد ادوات عباده وان بتصابوا بقى وبتدوس لا وبتغرقوا لا الكلام اللي بيساوي فيها سده مارك فقال له يا سعد اين تسرق وطبعا نظم معه لان شاب قصور كسره هناك وشاب فارس سيدنا عمر لما مات ما شاب فارس لكي له يا سعد وين القصر بتاعك قال له موجود جاي بس هو يشرب المويه وبعد ما تشرب المويه بوديك له قال له مويه اشرب ودائري مش يشوف قصري سعد كل مره يقول له يلا يا راحنا نشوف القصر بتاعك بعد ما الجلسه فاتت قال له يا هذا اني لا اعرف بيتك اساس ولا اعرف في بيتك ما يقيم حاجهك فاين اساس بيتك لو يوم ابو زيد قوم اذا اعجبنا شيء نقناه الى قصورنا فان هذا ليس ببيتي البيت اللي انا قاعد فيه هو حق احنا الناس لما يعجبنا شيء بنوديه يتبقعيشونه ده مو بيتي انا طيب يا خيمه قاعد من جبل اروح وديني بيتك انا اشوف القصور ارتاح انا قاعد في بيتك يبين قاعد في روطتي استمرغت ولم بطحت ولا لقدت بيتك كويسه قال له يا مبذان ان قصورنا في الاخره الله الله قصورنا في الاخره قصورنا في الجنه وليست هنا واذا اعجبنا شيء هنا نقلناه هناك الله هذه الدار ليست بدار قرار وهذه المنازل عاريه نحن فيها كالقائل قال المسافر القائل الذي قيل وجد ظلا قال فيه ثم ذهب ونحن نعامل هذه الدنيا كما يعامل المسافر الطريق الذي يمشي فيه كعابر السبيل عشان كده يا ابو بجان ما بتجد اصول ولا بتجد حاجات زي دي لانه احنا ما نقعدين في الدنيا دي وما نيخالد فيها قال اما هذه فاعجب بالمبذل قال دي كمان اعجب من دي فقوي اسلام المبذان وتجرد عن كل املاكه ولزمه درب ما رجع كان كلكم كل ما رجع فارس ابدا والتزم المدينه وصار من جهادها وعبادها يا جماعه بيدل على التجافي عن دار القرور والانابه الى دار الخلود ما اصطجن عمر ولا سعد بن ابي وقاص ما كان الواحد غالب ويغنى ولا قلبه ياتي بالطيبات من الزي والطيبات من الاكل والطيبات من اللبس والطيبات من الفرش لكن لا عشان ما يذهب طيباته في الحياة الدنيا الجلد ده كله يكون من اهل الاخره ويا جماعه ده كان صفه عام كان ده في الصحابه صفه عام حتى الاغنياء منهم ما كانوا اهل رياش ولا كانوا اهل رفاه حتى الاغنياء منهم كان الواحد منهم ذاكرا عابدا زاهدا متقشفا كابن عفان كان غنياً جدا لكن تخش بيته ما تعيش بأي علام من علامات الغنى ولا تعيش بانه غناه شغله على مدى ساعه والدليل على ذلك انه كان يوميا يوميا يختم القران حتى حينما حصل في اعلى ادق واحرى الساعه ما ترك قراءه القران هذا كان من اغنيه قريش ومع ذلك كان هذا ديدن عشان كده يا جماعه الطريق من علامات التجافي عن دار الغرور والانابه الى دار الخلود هذه الانابه الى دار الخلود بتتاتى من وصول الانسان المرشد الى النفس الكامله النفس الكامله دي يا جماعه عندها ادب السالك عندما يصل الى مقام رفيع السلوك عنده أدب معين والإنسان يا جماعه في التصوف ما بيطلق عليه لفظ الاديب الا اذا كان من اهل هذا المقام طبعا ادب التصوف يختلف عن ادب اللغه العربيه الاديب في اللغه العربية هو الذي يحسن التصرف في ادواتها البلاغية وادواتها الاسلوبيه فيخرج للناس جديدا من النظم أو جديدا من النثر يعالج به القضايا الاجتماعيه بطريقه ادبيه لغويه رفيعه فيطلق عليه الادب اما اخلاقه وسلوكه وتعامله فهذا لا علاقه له بادب يكون كاتب جدا وشاعر جدا وصالح جدا يا جد جدا وكتاب جدا وما بتلحق لكن يكون صعبون ومرواد والدعس لكن الاديب لما يقولوا هولندا في التصوف اديب لا الاديب جمعه الدردي انا انا موجود الدردي الدردي الشاعر نشا في بيئه صوفيه لما يقولوا الاديب في الناس في هواك يتهبل الاديب في ما بيقصد شعره وانما يقصد المستك يقصد المستك العباد الذين اطلع عليهم لفظ اديب الاديب في التصوف يا جماعه ما هو شاعر ولا نادر لا الاديب في مصطلح التصوف هو من تادب بالقول وتادب بالفعل اما ادب القول فهو الالتزام بالحسن فيه وأما أدب الفعل فهو البقاء على درجة من انكسار الذاتي امام امر الله عز وجل اما ادب الخوف فعلامته حسن هذا الخوف فالاديب من المتصوفه هو الذي لا تجد في لسانه مرارة لا تجد في لسانه قزارة لا تجد في لسانه جرحا لان قوله معبر عما في قلبه فاذا امتلأ القلب بالمعاني الإيمانية نطق اللسان بالالفاظ الإحسانية وكذلك العكس اذا امتلئ القلب بالاحن وبالاقل وبالحزن وبالضغن وبكذا خرجت الكلمات شائها خرجت الكلمات سهاما جارحه خرجت الكلمات لا ادري فيها عشان كده يا جماعه الاديب المتصوف هو الذي لا يتكلم الا حسنا اذا تكلم أمر بمعروف أو نهى عن منكر او امر باصلاح بالصوفيه النظم لا كلمه النظم بجد فيزور لا فيزور لا بشكل فيزور لا كلهم يعلمون ان كلامهم من عملهم كلامهم شنو عمله هو عرف أن كلامه من عمله كل كلامه ان في يعنيه ليه لانه ربنا قال ما ينفظ من قول الا لديه رقيب عتيد يعني كلامك مسجل يعني ده عمل طبعا كل جارحه عندها عمل اليد بتعمل والرجل بتعمل واللسان يعمل عمل اللسان الكلام فالانسان اذا عرف ان قوله عمل له او عليه فلا بد ان يطيب الصمت عشان كده يا جماعه الصوفيه قدهم دعو الصوت الا عن حق سمة من سمات التصوف وان منطلق مقوم من مقومات التصوف يسكن. لا يتكلم الا عن حق لان يا جماعه الانسان لا يلام على السكوت الا في الحق لكن يلام على الكلام الكلام لك عليك لا لك لكن السكوت بقول ليه الا امام الحق فاب لا تسكت اذا رايت حقا مهضوما ورايت ظلما مشاعا فالساكت عن الحق شيطان اخرس عشان كده عن الحق لا تسكت لكن ما عداه اسكت ما عندك مصلحه عشان كده حرم القول في الشريعه الاسلاميه الذي ابتدى به الصوفيه ثلاثه امر بالمعروف ونهى عن المنكر اصلح بين الناس وكلمته حق من الحاجات الاربعه اللي اللسان بينطلق فيها الباقي احسنك تحفظ لسانك وما تتكلم الا بحق اما حق دنيوي ترده الى صاحبه واما حق اخروي تذكر به الناس فاصب الادب في القول ان يصمت الأديب فلا يتكلم إلا بكلمة يجد لها موقع عشان كده الشيخ الشعرب المحمود قال بنيه زين الكلمة في ميزان الحق قبل أن تخرجوها من اقواكم هي رجحت في ميزانه فاطلقوها لان الكلمه اذا لم توزن بميزان الحق والعضل والصدق عادت لصاحبها سهم قاتل يا جماعه كل انسان قبل ما يفكر في الكلمه يزن الكلمه ويشوف الكلمه دي مارقه كيف وماشيه وين واثارها شنو وغالبا ياتوا منطلق حتى بعدك يقول والعاقل من سبق عقله لسانه والاحمق من سبق لسانه عقل الاحمق من الناس كلامه بيسبق تفكيره والعاقل تفكير بيسبق كلامه لان ال ال ال اهل التصوف او الصوفيه دايما بيقول لك خليك اديب طبعا الزم ما يقول الادب امام العلماء يعني الصوفي علم الناس انه الغير ما ماك لما يجي امام عالم بمسك النظام ده يتكلم الا اذا اذن له او طلب منه ان يتكلم لكن يكون ساكت حتى لو زول البندم ده ايه غلط ويسوي وما تمده ما بعد الاسلام انتهي تبع انت ودي هو لكن لا تقاطعه الكلام لانك بذلك تحميه تحميه معناها تدخل في راسه والحميه يعني تجعله يغضب وتجعله ينحاز الى كلامه وان كان خطاء عشان كده بقول لك لا تقاطعه لان كلامه كله غلط انت كمتصرف بسك وشاي طب بعدك انت في معنى الانشاد يعني علم الناس الصح عشان ما يقولوا بغلط عشان ما يقولوا بغلط علمهم الصح دون ان تجرح مشاعر هذا المتحدث لا يا الأدب هو عدم جرح مشاعر الاخرين وده لا يكون الا اذا كان القلب منورا بنور الله عز وجل الادب يا جماعه زي ما قال شيخنا هشام بحي حفيظان قال غلاله من نور تكسو وجه الأديب فتحول بينه وبين الكزازة والجفاف وغلظه الوجه الأدب غلال من نور يعني ستار نوري يقول بين هذا الوجه المنور بالحياه وبين الكزازك ثلاثه عن الجفاف والغلوه طبعا الذل ما بيفقد الحياه اللي كان وجهه عظم ما بيفقد الحياه اللي كان وجهه جنوق عظم يعني وجهه جف جدا ده بيبدع عديم الحياه او جري الحياه نور ينبعث من القلب فيدفي على الوجه نورا يدفع الانسان إذا البعد عن جرح المشاعر ما تجرح مشاعر الاخرين عشان كده يا جماعه المتصل دايما بكرك يقعد يتعدى عليه ولا يتعدى يتعدى عليه فلا ينتقم يقولون سبعه ذمته وكافه يكفته دانه وسكت يا جماعه اسهل شيء ان ترد الصاغه صاعا او صعب اللي بيصعبها لكن بتكون ساويت الزلده ولحق امرك بان تفضله الحق امرك شنو ان تفضله لانك نسوته اخذت بحقك وان فضلت عنه ارجعت الحق الى الله عز وجل فاعطاك اكثر مما تركت عشان كده يا جماعه الادب لو تحفظ مثال وعشان كده يا جماعه احنا